وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَظَلَّتْ قُبُلَتِ الأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ يفلحوا الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآه لربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن عباد المخلصين، واستبق الباب وقد تتقى صه من دبره، والفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهل كسؤ أن إل. جنا اوعذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاها فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ